ما يدخل الجنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمري يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا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 اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله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 إلا حصائد ألسنتهم